فاتقوا ولا ترحبوا بما أفسقوا والله لا يحبك إلا محتاس الذين اذا قالوا يا مرونا ان نستغفر لكم ومن يتق الله هو لقد أرسلنا رسلنا بالبينات لقد أرسلنا رسلنا بالبينات لقد أرسلنا رسولا بالبينات لقد أرسلنا رسلا بالبينات ذللنا عمر كتاب ور ليقوم وَأَنزَلْنَا الحديد فيب بَأْسٌ شَدِيدٌ لقد أرسلنا أمر سلم لقد أرسلنا رسلاً لقد أرسلنا رسلنا ليقوم الناس بالقت وَأَنْتَ Hong Kong! وليا نملأ الله وما يصرب رسوله بالب إن ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم ولقد نوحا وإبراهيم. وَاجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُهْتَدَ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَلَمْ تُذَنَّ أَوْ وَابَرَ إِيمَادَ في حَنَّ إِذْرِيَتِي إِيمَانُ الضُّؤُ أَتَوْلِ الْكِتَابَ مِنْهُ أَدُّ تبين النجم مهتدي وكثير منهم فاسقون و وَأَتَيْنَا أُولِي بثم ورهما ورهبا يدني بالتضعوا أمير من غم فاتقون يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وآمِلُ بِرَسُولٍ يأتِكُمْ كِفْلَهِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ يَا al والله وقور كريم What? One... يرتقي <تصفيق> الفضل كرم بعد الطعان يا شباب وان بيدي الله والله الفضل بيد الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وَأَنَّ الْقَضَّ لَبِيَالِ اللَّهِ وَأَنَّ الْقَضَّ والله جز الفضل لا ضيب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي دُجِّهَا وَتَشْتَكِي إلَى النور وَاللَّهُ يَسْمَعُ قد سمع الله قولاً التي تجادلك زَوْجِهَا ذوجها وتشتكي إلى الله والله يخنع وأن الفضل بيد الله لعبة. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ الله أكبر. والله إِنَّ اللَّهَ فَنِيرًا بَقِيرًا الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ we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 و يا أَيُّ ظَلُمُ الدَّمِ لُقُمْ قُمِ اللَّيَّلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه نصفه أو قص منه قليلا أو زِد عليه للقرآن ترتيلا الله أكبر الله <تصفيق> I'm mm -hmm. وتبتل إليه تبسيلاً، وتبتل إليه تبسيلاً، لا إله إلا هو لا اله الا هو لا اله الا هو واذكر اسم ربك الله وتبتل إليه تبكيلاً وتبت إلي جتبتيل وتبت إلي جتبتيل رب المشرق والمغرب. One. رب المكتر افتیار لا ایله دَتَّمَ بِهِ جميلة. يا يا الله بسم الله وَإِذَا الْإِتَامُ طُلًا وَإِذَا الْوُحُوشُ عُشْرُ وَإِذَا الوحوش وَإِذَا سجرت سجرت وإذا النفوز زوج بسم الله يرتض اوذνο فاذا البارتجت اديرت اديرت و اذا نطق لويت و اذا الموت وَإِذَا انْتَهَى أُفُقُ الطَّرْفِ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ لِلْمُتَّقِينَ الجوال الجوال الجوال الكنت والليل إذا